موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد نمن على الذين استضعفوا في ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين.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 ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 فَسْتَراثَهُ الَّذِي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ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 فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هَوَّدُهُ لَهُمَا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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُوهُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْتَئْنُون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 لا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وَأَضْمُم إلَيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانًا مِن رَّبِّكَ إلَى فِرْعَونَ وَمَلَأٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَيَّ قُتُلُونَ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 بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون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 وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمه من ربك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك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 ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اولم نمكن لهم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 فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ تَمَامًا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون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 قل ارايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل ارأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 ما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا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 وناللّه، وما كان من المتصيرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون أن الله يبسّط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين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 ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات